شبكه مزامير داوود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 سبحان من لا يرجى إلا فضله ولا ينتظر إلا بره ولا يسأل إلا عفوه ولا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا لسلطانه ولا برهان إلا لبرهانه يا من وسعت كل من وسعت كل شيء رحمته يا من وسعت كل شيء رحمته وأحاط كل شيء علمه وأحاط كل شيء علمه يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا رقيبا لا ينام يا رقيبا لا ينام